ويا من كل شكوى يا كريم الصفح يا عظيم المن يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها يا ربنا وسيدنا ومولانا ويا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 Illa aget na ale qadaiha, wya sartha b rhamtika ya arham